في هذه الآية الكريمة هو المذكور في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ونحو ذلك من الآيات قوله تعالى ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم قوله في هذه الايه فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم قيل غفور لهن وقيل غفور لهم وقيل غفور لهن ولهم واظهرها ان المعنى غفور لهن لان المكره لا يؤاخذ بما أكره عليه بل يغفره الله له لعذره بالإكراه كما يوضحه قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية ويؤيده قراءة ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن جبير فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ذكره عنه القرطبي وذكره الزمخشري عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أننا لا نبين القرآن بقراءة شاذ ربما ذكرنا القراءة الشاذ استشهادا بها لقراءة سبعية كما هنا فزيادة لفظه لهن في قراءة من ذكرنا استشهاد بقراءة شاذ لبيان بقراءة غير شاذ. أن الموعود بالمغفرة والرحمة هو المعذور بالإكراه دون المكره لأنه غير معذور في فعله القبيح وذلك البيان المذكور بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية الكريمة فإن قلت لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن لأن المكرهة على الزنا بخلاف المكره عليه في أنها غير آثمة قلت لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه بقتل أو بما يخاف منه التلف أو ذهاب العضو من ضرب عنيف أو غيره حتى يسلم من الاثم وربما قصرت عن الحد الذي تعذر فيه فتكون آذمة انتهى منه. والذي يظهر أنه لا حاجة إليه لأن إسقاط المؤاخذة بالإكراه يصدق عليه أنه غفران ورحمة من الله بعبده والعلم عند الله تعالى قوله تعالى ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أنزل إلينا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم آيات مبينات ويدخل فيها دخولا أوليا الآيات التي بينت في هذه السورة الكريمة وأوضحت في معاني الأحكام والحدود ودليل ما ذكر من القرآن قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ولا شك أن هذه الآيات المبينات المصرح بنزولها في هذه السورة الكريمة داخلة في قوله تعالى هنا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات الآية وبذلك تعلم أن قوله تعالى هنا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات معناه أنزلناها إليكم لعلكم تتذكرون أي تتعظون بما فيها من الأوامر والنواهي والمواعظ ويدل لذلك قوله تعالى وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون فقد صرح في هذه الآية الكريمة بأن من حكم إنزالها أن يتذكر الناس ويتعظوا بما فيها ويدل لذلك عموم قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وقوله تعالى الف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ومثلا من الذين خلو من قبلكم معطوف على آيات أي أنزلنا إليكم آيات وأنزلنا إليكم مثلا من الذين خلو من قبلكم على أبو حيان في البحر المحيط ومثلا معطوف على آيات فيحتمل أن يكون المعنى ومثلا من أمثال الذين من قبلكم أي قصة غريبة من قصصهم كقصة يوسف ومريم في براءتهما وقال الزمخشري ومثلاً من أمثال من قبلكم أي قصة عجيبة من قصصهم كقصة يوسف ومريم يعني قصة عائشة رضي الله عنها وما ذكرنا عن أبي حيان والزمخشري ذكره غيرهما وإيضاحه أن المعنى وأنزلنا إليكم مثلا أي قصة عجيبة غريبة في هذه السورة الكريمة وتلك القصة العجيبة من أمثال الذين خلوا من قبلكم أي من جنس قصصهم العجيبة وعلى هذا الذي ذكرنا فالمراد بالقصة العجيبة التي أنزلها إلينا وعبر عنها هنا بقوله ومثلا هي براءة عائشة رضي الله عنها مما رماها به أهل الافك. وذلك مذكور في قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى قوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون الآية فقد بين في الآيات العشر المشار إليها أن أهل الإفك رموا عائشة وأن الله برأها في كتابه مما رموها به وعلى هذا فمن الآيات المبينة لبعض أمثال من قبلنا قوله تعالى في رمي امرأة العزيز يوسف بأنه أراد بها سوءا تعني الفاحشة قالت ما جزاء من أراد باهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم وقوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين لأنهم سجنوه بضع سنين بدعوى أنه كان أراد الفاحشة من امرأة العزيز وقد برأه الله من تلك الفرية التي افتريت عليه بإقرار النسوة وامرأة العزيز نفسها وذلك في قوله تعالى فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن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 قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم الآية فقصة يوسف هذه مثل من أمثال من قبلنا لأنه رمي بإرادة الفاحشة وبرأه الله من ذلك والمثل الذي أنزله إلينا في هذه السورة شبيه بقصة يوسف لأنه هو وعائشة كلاهما رمي بما لا يليق وكلاهما برأه الله تعالى وبراءة كل منهما نزل بها هذا القرآن العظيم وإن كانت براءة يوسف وقعت قبل نزول القرآن بإقرار امرأة العزيز والنسوة كما تقدم قريبا وبشهادة الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل إلى قوله فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كل الآية أيها المستمع الكريم سنذكر مثلا آخر ممن قبلنا سوى مثل يوسف وهو مثل مريم عليه السلام ولكن ندع ذلك للقائنا القادم لتصرم وقت لقائنا هذا قبل بلوغه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته